فسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكر مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو ذنفقان يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرجوا لله الواحد القهار وَسَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُطَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَى بِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى بُجُوهَهُمُ النَّارِ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ